فقالوا ا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان ليبعثوا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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن مسيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن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 جزر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ان